114. وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 115. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر كَمَا بآية كما مَا الأولون ما مِنْ قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 ما صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن شاء وأهلكن المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم أ فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت والمة شأنا بعدها قوم آخرين فلما أحس بسناء إذا هم منها يركضون لا تركضوا ورجعوا إلى ما أتسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون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 119. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أنهم 117. والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 118. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون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 112. أفإن ميت فهم الخالدون 113. كل نفس ذائقة الموت 114. بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لَوْ يَعْلَمُ الذين كَفَرُوا حين لا يكفون أَنَّ الْحِسَابَ عَلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغَيْبِ لَا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 كِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعُهُمْ مِن دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ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 قَالَ بالربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَلَّاهِ لَأَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 نُقِسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَطِيقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَظْرُرُكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْطِلُونَ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 وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم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 وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحى الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة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 111. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا 112. وأنت خير الوارثين 113. فاستجبنا له ووهبنا له يحيا 114. وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا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 121. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 122. واقترم الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا, يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا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 وهم فيها ذافير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن فيها ذل بلا ولق عابدين وما أرسلك إلا رحمة للعالمين